الحور العين تناديني فدعيني أمه دعيني لا تبكي دموعك يا أمي أندر الحور العين تناديني فدعيني امي هدعيني لا تركذبه عك يا امي عند بي لا, لا تتنيلي الحور العين تناديني فدعيني امي هدعيني لا تركذبه عك يا امي عند بي لا, لا تتنيلي امه طري قد وضحا والقلب يسير به فلحا حرب وجهاد مؤتقد ودم بالعزه قد نضحا حرب وجهاد مؤتقد ودم بالعزه قد نضحا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 ويريد رجالا قد صدق فدعيني أصنع بدمائي فجرا يحمر به الأفق أماه فؤادي قد خفقا ونسيم الجنة قد عبقا فدعيني أسبق إخواني قد أفلح فينا من سبقا فدعيني أسبق إخواني قد فينا من سبقا أفل حفينا من سبقا، قد خفقا، ونسيم الجنة قد عبقا، فتعيني أسبق إخواني، قد أفل حفينا من سبقا، فتعيني أسبق إخواني، قد أفل حفينا من سبقا فتعيني أسبق إخواني قد أفل فينا من سبقا